وكذلك أُوحينا إليك قرآنًا عربيا لتنذر أمة القرى, أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق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 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي والذين أوحينا إليك وما وصينا, به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كَبُرَ على الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوُهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُنِيبِ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ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 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها وعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة, ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ظلال بعيد الله لطيف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 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا ل كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم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 124. يسكن الريح على ظهره إن في ذلك لآيات لكل شكور أو بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم تعال الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقا للذين آمنوا، للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون.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 فمن عفا وعصل حفأ جرّه على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن تصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على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 وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ, يقولون هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّنْ سَبِيلٍ وَتَرَى هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذل يَنظُرُونَ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وما كان لهم. من اولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما في ضعف إن عليك إلا البلاء وإن إذا ذق الإنسان من رحمة من فرح بها وان تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن من يشاء وَيَهَبُ ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير